حب الرسول والرسول وآل محبه تموس تمسك بالهدى لهم في فؤاد هوى <تصفيق> اللهم انا نشهدك اللهم انا نشهدك اللهم انا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بان نحب الحسن والحسين وسائر اهل بيت رسول الله فاحبنا يا الله فاحبنا يا الله وخط الرسول والى الرسول محبه تمسك بالهدى لهم في فؤاد يهوى من هوا ابيهم اليس بني احمد احب الرسول وانا الرسول محبه تمسك بالهدى لهم في فؤاد يهوى من هوا ابيهم اليس بني احمد إلى الله عند النشور غدا وأرجوا بحوبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا ولا سيما من تباهت بهم ذرى المجد والفضل لن يجحدا علي وفاطيه والحاسنان ومن مثلهم الورس قددا هم القوم مثل نجوم الدجا لمن تاه في محمرات الردى علي وفاطم والحسنا ومن مثلهم في الورس قددا هم القوم مثل نجوم الدجا لمن تاه في محمرات الردى اللهم من كل من اساء لهم فافترا واعتدى الله من كل من اساء لهم فافترا واعتدى, واعتدى فساء للجفاه فكل عن الحق قد ابعدا اساء الغلات وضل الجفاه فكل عن الحق قد ابعدا فكل عن الحق قد ابعدا أدى أدى أدى أدى أدى